دوسبط تجلى ولنا عظيم ومع السبط مضينا في الصراط المستقيم دوسبط تجلى ولنا عيد عظيم ومع السبط مضينا في الصراط المستقيم شهر شعبان اتانا انه شهر السرور هذه الأفراح تزدهي بلا عبير والعطور جاء جبريل وينادي بالتهاني والحبور ولد اليوم حسين واتى الخير العميم ولد السبط تجلى ولنا عيد عظيم ومع يا حبيبي مضينا يا حسين إنها طلعت شمس في الدهور لا تغيير انها عبقه زهر وعلى غصن رقيق إنها بسمه ثغر وعلى وجه الحبيب هو للمختار ابن صرح الذكر الحكيم هو لنا عيد عظيم وما سيمى مناينا في صراط مستقيم مريد السماء قد جل المستقيم آية جاءت وحقا قومت أرى أنا وعلى نجرن نادت صرخت أبناءنا فالحسين للنبي سارا ابنا ومنا هكذا الخط الصحيح وهكذا الذات السليم سمط طي دلا ولنا يد عظيم ومع سبط طينا تصغيرات مستقيم مولد في خط الحسيني في حياتي والممات لا نرى غير حسين فيه للدين حياة هو مصباح هداة وسفين للنجات انه نوح وعيسى انه موسى الكليم يا حبيبي ولا نعيد عظيم